انما يعمر متادذ الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة واتى الزكاة واقام الصلاه واتى الزكاه ولم يخش الا الله فعسى اولئك ان يكونوا من المهتدين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 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم اولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون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 اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدا وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو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 وقاتلوا المشركين كافتا كما يقاتلونكم كافه واعلموا أن الله مع المتقين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 عفى الله عنك لما أَذِنْتَ لَهُمْ لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم.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 ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فسبقهم وقيل قعدوا مع القاعدين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 وَإِنَّ جهنم ل محيطه بالكافرين ان تصبك حسنه تسؤهم وان تصبك مصيبه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون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 من عنده أو بأيدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين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 انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والعامنين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب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 يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين أَلَمْ يعلموا أَنَّهُ من يحاذد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها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 ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتدروا قد كفرتم بعد إيمانكم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 تم كالذي خاضوا، أولئك حبصت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك هم الخاسرون. فلم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم وَأَصْحَابِ وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن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 وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذن مِنْهُمْ الطول منهم وقالوا ذرنانكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع القوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون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 ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم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 أفمن أَسَّسَ بنيانه على تقوى من الله وَرِضْوَانٍ خير أم أَسَّسَ أسس بنيانه على شفاذ في النار ف النار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين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 ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم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 ثبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولى قربا ولو كانوا من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعده وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم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 وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خلفوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رحبت وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا ألا ملجأ من الله جَاءَ مِنَ اللَّهِ تاب عليهم ليتوبوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التواب الرحيم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ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 أَوَلَا يرون أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يذكرون وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نظر بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يراكم مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ صَرَفُوا